سفر نحمية الاصحاح الاول كلام نحمية بن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر انه جاء حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهودا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن اورشالين فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار وسور اورشليم منهدم وابوابها محروقة بالنار فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء وقلت ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصيان لتكن اذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا لاجل بني اسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطأنا بها اليك فاني انا وبيت ابي قد اخطأنا لقد افسدنا امامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والاحكام التي امرت بها موسى عبدك اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلا ان خنتم فاني أفرقكم في الشعور وإن رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصى السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإسكان اسمي فيه فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديد يا سيد لتكن اذنك مصغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل لاني كنت ساقيا للملك الأصحاح الثاني، وفي شهر نيسان في السنة العشرين لارتحشست الملك كانت خمر امامه فحملت الخمر واعطيت الملك ولم اكن قبل مكمدا امامه فقال للملك لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض ما هذا الا كآبة قلب فخفت كثيرا جدا وقلت للملك ليحيى الملك الى الابد كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار فقال للملك ماذا طالب انت فصليت الى اله السماء وقلت للملك اذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها فقال للملك والملكة جالسة بجانبه إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع فحسن لدى الملك وأرسلني فعينت له زمانا وقلت للملك إن حسن عند الملك فلتعط لي رسائل إلى أولاد عبر النهر، لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهودا. ورسالة إلى آساف، حارس فردوس الملك، لكي يعطيني اخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولصور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالحتي عليه. فأتيت إلى ولاه عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك وأرسل مع الملك رؤساء جيش وفرسان ولما سمع صنبله الحرون وطوبي العبد العمون ساءهما مساءة عظيم لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل فجئت إلى اورشليم وكنت هناك ثلاثه ايام ثم قمت ليلا انا ورجال قليلون معي ولم اخبر احدا بما جعله الهي في قلبي لاعمله في اورشليم ولم يكن معي بهيمه الا البهيمه التي كنت راكبا وخرجت من باب الوادي ليلا امام عين التنين الى باب الدم وصرت اتفرس في اسوار اوروشاليم المنهدمة وابوابها التي اكلتها النار وعبرت الى باب العين والى بركة الملك ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحت فصعدت في الوادي ليلا وكنت اتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا ولم يعرف الولاة الى اين ذهبت ولا ما انا عامل ولم اخبر الى ذلك الوقت اليهود والكهنة والاشراف والولاة وباقي عاملي العمل ثم قلت لهم انتم ترون الشر الذي نحن فيه كيف ان اورشليم خربت وابوابها قد احرقت بالنار هلما فنبني صور اورشليم ولا نكون بعد عارا وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي فقالوا لنقم ولنبني وشددوا اياديهم للخير ولما سمع صنبله الحرون وطوبية العبد العمون وجشم العربي هزءوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون على الملك تتمردون فاجبتهم وقلت لهم ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني واما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم الأصحاح الثالث وقام الياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضم هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة إلى برج حننئيل وبجانبه بنى رجال اريخ وبجانبهم بنى زكور بن امري وباب السمك بناه بنو هسناء هم سقفوه واوقفوا مصارعه له وعوارضه وبجانبهم رمم مريموث بن أورية ابن هقوس وبجانبهم رمم مشلام بن برخيا ابن مشي وبجانبهم رمم صادوق ابن بعنه وبجانبهم رمم التقوعيون واما عظماؤهم فلم يدخلوا اعناقهم في عمل سيده والباب العتيق رممه يويا داع ابن فاسيح، ومشلام ابن بسديه هما سقفاه واقاما مصارعه واقفاله وعوارضه وبجانبهما رمم ملطي الجبعون ويادون الميار من اهل جبعون والمصفات الى كرسي والي عبر النهر وبجانبهما رمم عزئيل ابن حرهايه من الصياغين وبجانبه رمم حنانية من العطارين وتركوا اورو شليمة الى السور العريض وبجانبهم رمم رفايا ابن حور رئيس نصف دائرة اورشليم وبجانبهم رمم يداي ابن حرماف ومقابل بيته وبجانبه رمم حطوش ابن حشبنية قسم ثان رممه ملكي ابن حارين وحشوب ابن فحس مؤاب وبرج التنانين وبجانبه رمم شلوم ابن هلوحيش رئيس نصف دائرة اورشليم هو وبناته باب الوادي رممه حانون وسكان زنوح هم بنوه وأقاموا مصارعه وأقفاله وعوارضه وألف ذراع على السور إلى باب الدمن وباب الدمن رممه ملكي بن ركاب رئيس دائرة بيت هكارين هو بناه واقام مصاريعه واقفى له وعوارضه وباب العين رممه شلون ابن كالحوزه رئيس دائرة المصفا هو بناه وسقفه واقام مصاريعه واقفى له وعوارضه وصور بركة سلوام عند جنينة الملك الى الدرج النازل من مدينة دو وبعده رمم نحمية ابن عسبوق رئيس نصف دائرة بيت سور الى مقابل قبور داود والى البركة المصنوعه والى بيت الجبابر وبعده رمم اللاويون رحوم ابن بان وبجانبه رمم حشبيا رئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه وبعده رمم اخوتهم بواي ابن حينداد رئيس نصف دائرة قعيله ورمم بجانبه عازر ابن يشوع رئيس المصفات قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية وبعده رمم بعزم باروخ ابن زباي قسما ثانيا من الزاوية الى مدخل بيت الياشيب الكاهن العظيم وبعده رمم مريموث بن أورية ابن هقوس قسما ثانيا من مدخل بيت الياشيب الى نهاية بيت الياشيب وبعده رمم الكهنة اهل الغور وبعدهم رمم بن وحشوب مقابل بيتهما وبعدهما رمم عزريا بن معسية ابن عنانيه بجانب بيته وبعده رمم بن يُبْنُ بن حيناداد قسما ثانيا من بيت عزاريا الى الزاوية والى العطفه وفلال بن اوزاي من مقابل الزاويه والبرج الذي هو خارج بيت الملك الاعلى الذي لدار السجن وبعده فدايا بن فرعوش وكان النثيني مساكنين في الاكمه الى مقابل باب الماء لجهة الشرق والبرج الخارجي وبعدهم رمم التقوعيون قسما ثانيا من مقابل البرج الكبير الخارجي الى صور الاكم وما فوق باب الخيل رممه الكهنة كل واحد مقابل بيته وبعدهم رمم صادوق ابن امير مقابل بيته وبعده رمم شمعي ابن شكنيا. حارس باب الشرق وبعده رمم حناني بن شلميه وحنون بن صلاف السادس قسما ثانيا وبعده رمم مشلام بن براخيا مقابل مخدعي وبعده رمم ملكي بن الصائغ الى بيت النثنيم والتجار مقابل باب العدي الى مصعد العطفة وما بين مصعد العطفة الى باب الضاء رممه الصياغون والتجار الاصحاح الرابع ولما سمع سنبلة اننا اخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم امام اخوته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء هل يتركونهم هل يذبحون هل يكملون في يوم هل يحيون الحجارة من قوم التراب وهي محرقه وكان طوبي العموني بجانبه فقال انما ما يبنونه اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجارة حائطه اسمع يا الهنا لاننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في ارض السهل ولا تستر ذنوبهم ولا تمحى خطيتهم من امامك لانهم اغضبوك امام البانين فبنينا السور واتصل كل السور الى نصفه وكان للشعب قلب في العمل ولما سمع سنبلة وطوبية والعرب والعمونيون والاشدوديون ان اسوار اورشليمة قد رممت والثغر ابتدأت تسد غضبوا جدا وتآمروا جميعهم معا ان يأتوا ويحاربوا اورشليمة ويعملوا بها ضررا فصلينا الى الهنا واقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببها وقال يهودا قد ضعفت قوة الحمالين والطراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور وقال اعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا عشر مرات من جميع الاماكن التي منها رجعوا الينا فاوقفت الشعب من اسفل الموضع وراء السور وعلى القمة اوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من اجل اخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا واطل الله مشورتهم رجعنا كلنا الى السوري كل واحد الى شغله ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماحة والاطراس والقسيه والدروع والرؤساء وراء كل بيت يهوذا البانون على الصور بنوا وحاملو الاحمال حملوا باليد الواحده يعملون العمل وبالاخرى يمسكون السلاح وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه وكان النافخ بالبوق بجانبي فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب العمل كثير ومتسع ونحن متفرقون على الصور وبعدون بعضنا عن بعض فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون الينا الهنا يحارب عنا فكنا نحن نعمل العمل وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر الى ظهور النجوم وقلت في ذلك الوقت ايضا للشعب ليبت كل واحد مع غلامه في وسط اورشليم ليكونوا لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار ولم اكن انا ولا اخوتي ولا غلمان ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا كان كل واحد يذهب بسلاحه الى الماء الاصحاح الخامس وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على اخوتهم اليهود وكان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحن وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنون حتى نأخذ قمحا في الجوع وكان من يقول قد استقرضنا فضه لخراج الملك على حقولنا وكرومنا والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للآخرين فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام فشاورت قلبي في وبكت العظماء والولاة، وقلت لهم انكم تأخذون الربا كل واحد من اخيه واقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا وانتم ايضا تبيعون اخوتكم فيباعونا لنا فسكتوا ولم يجدوا جوابا وقلت ليس حسنا الأمر الذي تعملونه أما تسيرون بخوف هنا بسبب تعيير الأمم أعدائنا وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الربا ردوا لهم هذا اليوم حقوا لهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا فقالوا نرد ولا نطلب منهم هكذا نفعل كما تقول فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسانا لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه وهكذا يكون منفوضا وفارغا فقال كل الجماعة آمين وسبحوا الرب وعمل الشعب حسب هذا الكلام وأيضا من اليوم الذي اوصيت فيه ان اكون واليهم في ارض يهوذا من السنة العشرين الى السنة الثانية والثلاثين لارتحشست شست الملك اثنتي عشرة سنة لم اكل انا ولا اخوتي خبز الوالي ولكن الولاة الاولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب واخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن اربعين شاقلا من الفضة حتى ان غلمانهم تصلتوا على الشعب واما انا فلم افعل هكذا من اجل خوف الله وتمسكت ايضا بشغل هذا الصور ولم اشتري حقلا وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل وكان على مائدتي من اليهود والولادي مائة وخمسون رجلا، فضلا عن الاتينا الينا من الامم الذين حولنا وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختار وكان يعمل لي طيور وفي كل عشرة ايام كل نوع من الخمر بكثرة ومع هذا لم اطلب خبز الواج لان العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب الاصحاح السادس ولما سمع صنبلة وطوبية وجشم العربي وبقية اعدائنا اني قد بنيت السور ولم تبق فيه ثغرة على اني لم اكن الى ذلك الوقت قد اقمت مصاريع للابواب ارسل صنبلة وجشم الي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة اونو وكانا يفكران ان يعملا بي شرا فارسلت اليهما رسلا قائلا إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما وأرسلا إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب فأرسل إلي صنبلة بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة منشورة بيده مكتوب فيها قد سمع بين الامم وجشم يقول انك انت واليهود تفكرون ان تتمردوا لذلك انت تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه الامور وقد اقمت ايضا انبياء لينادوا بك في اورو شليمة قائلين في يهوذا ملك والان يخبر الملك بهذا الكلام فهلما الان نتشاور معه فارسلت اليه قائلا لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله بل انما انت مختلقه من قلبك لانهم كانوا جميعا يخيفوننا قائدين قد ارتخت ايديهم عن العمل فلا يعمل فالان يا الهي شدد يدي ودخلت بيت شمعيه ابن دلايه ابن مهي طبئيل وهو مغلق فقال لنجتمع الى بيت الله الى وسط الهيكل ونقفل ابواب الهيكل لانهم يأتونا ليقتلوك في الليل يأتونا ليقتلوك فقلت ارجل مثلي يهرب ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيا لا ادخل فتحققت وهو ذا لم يرسله الله لانه تكلم بالنبوة علي وطوبية وصنبلة قد استاجراه لاجل هذا قد استأجرا لكي اخاف وافعل هكذا واخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني اذكر يا الهي طوبيا وصنبلة حسب اعمالهما هذه ونوعدية النبي وباقي الانبياء الذين يخيفونني وكمل الصور في الخامس والعشرين من ايلول في اثنين وخمسين يوما ولما سمع كل اعدائنا ورأى جميع الامم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في اعين انفسهم وعلموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل وايضا في تلك الايام اكثر عظماء يهودا توارد رسائلهم على طوبية ومن عند طوبية اتت الرسائل اليهم لان كثيرين في يهودا كانوا اصحاب حلف له. لأنه صهر شكنيا ابن آرح وياه حنان ابنه أخذ بنت مشلامه ابن برخيا وكانوا أيضا يخبرون أمامي بحسناته وكانوا يبلغون كلامي إليه وأرسل طوبيه رسائل ليخوفني الاصحاح حسابا ولما بني السور واقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون اقمت حنانيا اخي وحنانيا رئيس القصر على اورشليم لانه كان رجلا امينا يخاف الله اكثر من كثيرين وقلت لهما لا تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشمس وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها واقيم حراسات من سكان اورشليم كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه هؤلاء هم بن الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل ورجعوا إلى أورو شليمة ويهود كل واحد الى مدينتي الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحميا، عزرية رعمية نحماني مردخاي بلشان مصفارث بغواي نحوم وبعنا. عدد رجال شعب اسرائيل بن فرعوش الفان ومائة واثنان وسبعون بنو شفطيه 372 واثنان وسبعون بنو آرح 652 واثنان وخمسون بنو فحس مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2818 بنو عيلام 1254 بنو زكت ثمانمائة وخمسة واربعون بنو زكاي سبعمائة وستون بنو بنوي نوي ستمائة وثمانية واربعون بنو باباي ستمائة وثمانية وعشرون بنو عزجد الفان وثلاثمائة واثنان وعشرون بنو ادوني قام ستمائة وسبعة وستون بنو بغواي الفاني وسبعة وستون بنو عادين ستمائة وخمسة وخمسون بنو الطير لحزقية ثمانية وتسعون بنو حشوم ثلاثمائة وثمانية وعشرون بنو بيصاي ثلاثمائة واربعة وعشرون بنو حاريف مائة واثنى عشر بنو جبعون خمسة وتسعون رجال بيت لحم ونطوفة مائة وثمانية وثمانون رجال عناثوث مائة وثمانية وعشرون رجال بيت عزموت اثنان واربعون رجال قرية يعاريم كفيرة وبأيروت سبعمائة وثلاثة وأربعون رجال الرامة وجبع ستمائة وواحد وعشرون رجال مخماس مائة واثنان وعشرون رجال بيت إيل وعاي مائة وثلاثة وعشرون رجال نبو الأخرى اثنان وخمسون بنو عيلام الاخر الف ومئتان واربعة وخمسون بنو حاريم ثلاثمائة وعشرون بنو اريحة ثلاثمائة وخمسة واربعون بنو لوت بنو حديد وانو سبعمائة وواحد وعشرون بنو سناء ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثون اما الكهنة فبنوا يدعي من بيت يشوع تسعمائة وثلاثة وسبعون بنوا امير الف واثنان وخمسون بنوا فشحور الف ومائتان وسبعة واربعون بنوا حاريم الف وسبعة عشر اما اللاويون فبنوا يشوع لقدم ايل من بني هودويا أربعة وسبعون المغنونة بن أساف مئة وثمانية وأربعون البوابونة بن شلوم بن أطير بن طلمون بن عقوب بن حطيطة بن شباي مئة وثمانية وثلاثون النثينين بن صيحة بن حسوفة بنو طباعوت، بنو قيروس بنو سيعه بنو فادون وبنو لبانه وبنو حجابه بنو سلمان بنو حنان بنو جديل بنو جحر بنو رايا بنو رصين وبنو نقوده بنو جزام بنو عزة بنو فسيح بنو بيساي بنو معونيم بنو نفيشسيم بنو بقبوق بنو حقوفة بنو حرحور بنو بصليت، بنو محيده بنو حرشه بنو برقوس بنو سيسره بنو تامح بنو نصيح بنو حطيفه بنو عبيد سليمان بنو سوطاي، بنو سوفرث، بن فريدة، بنو يعلى، بن درقون، بنو جديل، بنو شفطية، بن حطيل، بنو فوخرط الضباء، بنو آمون، كل النثينين وبني عبيد سليمان ثلاثمائة واثنان وتسعون وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة كروب وادون وامير ولم يستطيعوا ان يبينوا بيوت ابائهم ونسلهم هل هم من اسرائيل بنوا دلايا بنوا طوبية بنوا نقودة ستمائة واثنان واربعون ومن الكهنة بنوا حبابه بنو هقوس بنو برزلاي الذي اخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم هؤلاء فحصوا عن كتابة انسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت وقال لهم الترشاثة ان لا يأكلوا من قدس الاقداس حتى يقوم كاهن للاريم والتميم كل الجمهور معا اربع ربوات والفان وثلاثمائة وستون فضلا عن عبيدهم وامائهم الذين كانوا سبعة الاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ولهم من المغنين والمغنيات مئتان وخمسة واربعون وخيلهم سبعمائة وستة وثلاثون وبغالهم مائتان وخمسة وأربعون والجمال أربعمائة وخمسة وثلاثون والحمير ستة آلاف وسبعمائة وعشرون والبعض من رؤوس الآباء أعطوا للعمل الترشاث أعطى للخزينة ألف درهم من الذهب وخمسين من ضحة وخمسمائة وثلاثين قميصا للكهن والبعض من رؤوس الاباء اعطوا لخزينة العمل ربوتين من الذهب والفين ومائتي من الفضة وما اعطاه بقية الشعب ست ربوات من الذهب والفين من الفضة وسبعة وستين قميصا للكهن واقام الكهنة واللاويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنثينين وكل اسرائيل في مدنهم الاصحاح الثامن ولما استهل الشهر السابع وبنوا اسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء وقالوا لعزر الكاتب ان يأتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسرائيل فاتى عزر الكاتب بالشريعة امام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع. وقرأ فيها امام الساحه التي امام باب الماء من الصباح الى نصف النهار امام الرجال والنساء والفاهمين وكانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريع ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر ووقف بجانبه متثية وشمع وعناية وأورية وحلقية ومعسية عن يمينه وعن يساره فدايا وميشائيل وملكية وحشوم وحشب الدانة وزكريا ومشلان وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزر الرب الاله العظيم واجاب جميع الشعب امين امين رافعين ايديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم الى الارض ويشوع وباني وشربيا ويامين وعقوم وشبتاي وهوديا ومعسيه وقليطا وعزريا ويوزاباد وحنان وفلايا واللاويون افهموا الشعب الشريعه والشعب في اماكنهم وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وافهموهم القراء ونحميا اي الترشاث وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم لا تنوحوا ولا تبكوا لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة فقال لهم اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا ولا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لان اليوم مقدس فلا تحزنوا فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لانهم فهموا الكلام الذي علموهم اياه وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب والكهنة واللاويون الى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي امر بها الرب عن يد موسى ان بني اسرائيل يسكنون في مظاله في العيد في الشهر السابع. وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورو قائلين اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحه باب الماء وفي ساحه باب افراي وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مزار وسكنوا في المزار لانه لم يعمل بنو اسرائيل هكذا من ايام يشوع بن نون الى ذلك اليوم وكان فرح عظيم جدا وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الاول الى اليوم الاخير وعمل عيدا سبعة ايام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم الاصحاح التاسع وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو اسرائيل بالصوم، وعليهم مسوح وتراب وانفصل نسل اسرائيل من جميع بن الغربان ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار وفي الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الهه ووقف على درج اللاويين يشوع وباني وقدمئيل وشبانيا وبني وشربيا وباني وكناني وصرخوا بصوت عظيم الى الرب الههم وقال اللاويون يشوع وقدمئيل وباني وحشبنية وشرابيه وهوديه وشبنيه وفتحيه قوموا بارك الرب الهكم من الازل الى الابد وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح انت هو الرب وحدك انت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد أنت هو الرب الإله الذي اخترت أبرام واخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم ووجدت قلبه أمينا أمامك وقطعت معه العهد ان تعطيه ارض الكنعانيين والاموريين والفرزيين واليبوسيين والجرجاشيين وتعطيها لنسله وقد انجزت وعدك لانك صادق ورأيت ذل ابائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر سور واظهرت ايات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب ارضه لانك علمت انهم بغوا عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم وفلقت اليم أمامهم وعبروا في وسط البحر على اليابسه وطرحت مطارديهم في الاعماق كحجر في مياه قوية وهديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة وعرفتهم سبتك المقدس وامرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك واعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم واخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم وقلت لهم ان يدخلوا ويرثوا الارض التي رفعت يدك ان تعطيهم اياها ولكنهم بغوا هم وآباؤنا وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا لوصاياك وأبوا الاستماع ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم وصلبوا رقابهم وعند تمردهم أقاموا رئيسا ليرجعوا إلى عبوديتهم وأنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة فلم تتركهم مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذا إلهك الذي أخرجك من مصر وعملوا إهانة عظيمة أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها واعطيتهم روحك الصالحة لتعليمهم ولم تمنع منك عن افواههم واعطيتهم ماء لعطشهم وعلتهم اربعين سنة في البرية فلم يحتاجوا لم تبلى ثيابهم ولم تتورم ارجلهم واعطيتهم ممالك وشعوبا وفرقتهم الى جهات فامتلكوا ارض سيحون وارض ملك حشبون وارض عوج ملك باشان واكثرت بنيهم كنجوم السماء واتيت بهم الى الارض التي قلت لابائهم ان يدخلوا ويرثوها فدخل البنون وورثوا الارض وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم وأخذوا مدنا حصينة وارضا سمينا وورثوا بيوتا ملانه كل خير وابارا محفورة وكروما وزيتونا وأشجارا مثمرة بكثرة فأكلوا وشبعوا وسمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم وفي وقت ضيقهم صرخوا اليك وانت من السماء سمعت وحسب مراحمك الكثيرة اعطيتهم مخلصين خلصوهم من يد مضايقيهم ولكن لما استراحوا رجعوا الى عمل الشر قدامك فتركتهم بيد اعدائهم فتسلطوا عليهم ثم رجعوا وصرخوا اليك وانت من السماء سمعت وانقذتهم حسب مراحمك الكثيرة احيانا كثيرة واشهدت عليهم لتردهم الى شريعتك واما هم فبغوا ولم يسمعوا لوصاياك واخطأوا ضد احكامك التي اذا عملها انسان يحيا بها واعطوا كتفا معانده وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا فاحتملتهم سنين كثير واشهدت عليهم بروحك عن يد انبيائك فلم يصبر فدفعتهم ليد شعوب الاراضي ولكن لاجل مراحمك الكثيرة لم تفنهم ولم تتركهم لأنك إله حنان ورحيم والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وآباءنا وكل شعبك من أيام ملوك اشور إلى هذا اليوم وأنت بار في كل ما أتى علينا لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا وآباؤنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم. وهم لم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير الذي اعطيتهم وفي الارض الواسعة السمينة التي جعلتها امامهم ولم يرجعوا عن اعمالهم الرديه ها نحن اليوم عبيد والارض التي اعطيت لابائنا ليأكلوا اثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها وغلاتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا وهم يتسلطون على أكسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم، ونحن في قرب عظيم ومن أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون الاصحاح العاشر والذين ختمهم نحميا الترشاشا ابن حكليا وصدقيه وسرايا وعزريا ويرميا وفشحور وامريا وملكية وحطوش وشبنيا وملوخ وحريم ومريموث وعبديا ودانيال وجنثون وباروخ ومشلام وأبيا وميامين ومعزيا وبلجاي وشمعيا هؤلاء هم الكهنة واللاويون يشوع بن أزانيا وبن نوي من بني حيناداد وقدمئيل واخوتهم شبنيا وهوديا وقليطا وفلايا وميخا ورحوب وحشبية وزكور وشرابيا وشبنيا وهودية وباني وبنين رؤوس الشعب فرعوش وفحث مؤاب وعلام وزت وباني وبني وعزجد وبيباي وادونيه وبغواي وعادين وآطير وحزقية وعزور وهودية وحشوم وبيصاي وحريف وعناثوث ونيباي ومكفيعاش عاش ومشلام وحزير ومشي زبئيل وصادوق ويدوع وفلطيا وحنان وعناية وهوشع وحنانية وحشوم لحيش وفلحة وشوبيق ورحوم وحشبنه ومعسية واخيا وحنان وعنان وملوخ وحريم وبعنة وباقي الشعب والكهنة واللاويين والبوابين والمغنين والنثينين وكل الذين انفصلوا من شعوب الاراضي الى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم كل اصحاب المعرفة والفهم لصقوا باخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف ان يسيروا في شريعة الله التي اعطيت عن يد موسى عبد الله وان يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا واحكامه وفرائضه وان لا نعطي بناتنا لشعوب الارض ولا نأخذ بناتهم لبنينا، وشعوب الارض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس وان نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين واقمنا على انفسنا فرائض ان نجعل على انفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت الهنا لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والاهلة والمواسم والاقداس وذبائح الخطية للتكفير عن اسرائيل ولكل عمل بيت الهنا والقينا قرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللاويين والشعب لإدخاله الى بيت الهنا حسب بيوت آبائنا في أوقات معينة سنة فسنة لأجل إحراقه على مذبح الرب الهنا كما هو مكتوب في الشريعه ولإدخال باكرات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة فسنة إلى بيت الرب وابكار بنينا وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة وابكار بقرنا وغنمنا لإحضارها إلى بيت إلهنا إلى الكهنة الخادمين في بيت إلهنا وأن نأتي بأوائل عجيننا ورفائعنا وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت هنا وبعشر أرضنا إلى اللاويين، واللاويون هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا، ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون، ويصعد اللاويون عشر الأعشار إلى بيت إلهنا، إلى المخادع، إلى بيت الخزينة، لأن بني إسرائيل وبني لاوي. يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت الى المخاد وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغنون ولا نترك إلى الهنا الاصحاح الحادي عشر وسكن رؤساء الشعب في اوروشالين والقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكن في اورشليم مدينة القدس والتسعه الاقسام في المدن وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في اورشليم وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في اورشليم وفي مدن يهوذا سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من اسرائيل الكهنة واللاويون والنثينيم وبنو عبيد سليمان وسكن في اورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين فمن بني يهوذا عساي بن عزية ابن زكريا ابن امريا ابن شفطيا ابن مهل من بني فارس ومعسية ابن باروخ ابن كالحوزة ابن حزايا ابن عدايا ابن يوياريب ابن زكريا ابن الشيلوني جميع بني فارس الساكنين في اوروشاليم اربعمائة وثمانية وستون من رجال الباس وهؤلاء بن بن يمين سل بن مشلام ابن يعيد ابن فداية، ابن قولايا ابن معسية ابن ايثيئيل ابن يشعيا وبعده جباي سلاي تسعمائة وثمانية وعشرون وكان يوئيل ابن ذكري وكيلا عليهم ويهوذا ابن هسنوء ثانيا على المدينة من الكهنة يدعي ابن يويا ريب وياكين وصرايا ابن حلقية ابن مشلام ابن صادوق ابن مرايوث ابن اخي رئيس بيت الله واخوتهم عاملوا العمل للبيت ثمانمائة واثنان وعشرون وعدايا ابن يروحام ابن فلاليا ابن امصي ابن زكريا ابن فشهور ابن ملكية واخوته رؤوس الاباء مئتان واثنان واربعون وعمش ساي بن ابن اخزاي ابن مشليموث ابن امير واخوتهم جبابرة بأس مئة وثمانية وعشرون والوكيل عليهم زبدئيل ابن هجدوليم ومن اللاويين شمعيا ابن حشوب ابن عزري قام ابن حشبيا ابن بوني وشبتاي ويوزاباد على العمل الخارجي لبيت الله من رؤوس اللاويين ومتنيا ابن ميخا ابن زبدي ابن اساف رئيس التسبيح يحمد في الصلاة وبقبقيا الثاني بين اخوته وعبد ابن شموع ابن جلال ابن يدوثون جميع اللاويين في المدينة المقدسة مئتان وثمانية واربعون والبوابون عقوب وطلمون واخوتهما حارسوا الابوابه مئة واثنان وسبعون وكان سائر اسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهودا كل واحد في ميراثه واما النثينين فسكنوا في الاكمة وكان صيحا وجشفا على النثينين وكان وكيل اللاويين في اورشليم على عمل بيت الله عز بن باني ابن حشبيا ابن متانيه ابن ميخا من بني اساف المغنين لان وصية الملك من جهتهم كانت ان للمرنمين فريضة امر كل يوم فيوم في وفتح يابن مشي زبئيل من بني زارح بن يهودة كان تحت يد الملك في كل امور الشعب وفي الضياع مع حقولها سكن من بني يهودة في قرية اربعة وقراها وديبون وقراها وفي قبص ايل وضياعها وفي يشوع ومولاده وبيت فالة وفي حصر شعال وبئر سبع وقراها وفي صقلق ومكونة وقراها وفي عين رمون وصرعه ويرموث وزانوح وعد اللام وضياعهما ولاخيش وحقولها وعزيقة وقراها وحل من بئر سبع إلى وادي النوم وبنو بنيامين سكنوا من جبع إلى مخماس وعيه وبيت ايل وقراها وعناثوث ونوب وعنانيا وحاصور ورامة وجتايم وحديد وصبعيم ونبلاط ولود وأونو وادي الصناع وكان من اللاويين فرق في يهوذا وفي بنيامين الاصحاح الثاني عشر وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا مع زرباب ابن شألتئيل ويشوع سرايا ويرمية وعزره وأمريا وملوخ وحطوش وشكنية ورحوم ومريموث وعدو وجنتوي وأبيه وميامين ومعدية وبلجة وشمعيا ويويا ريب ويدعيا وسلو وعامو وحلقيا ويدعيا هؤلاء هم رؤوس الكهنة واخوتهم في ايام يشوع واللاويون يشوع وبنوي وقدمئيل وشرابيا ويهوذا ومتنيا الذي على التحميد هو واخوته وبقبقيا وعني اخواهم مقابلهم في الحراسات ويشوع ولد يوياقيم ويوياقيم ولد الياشيب والياشيب ولد يوياداع ويوياداع ولد يوناثان ويوناثان ولد يدوع. وفي ايام يوياقيم كان الكهنة رؤوس الاباء لسرايا مرايا وليرميا حنانيا ولعزرا عزرا مشلان ولي امري ياهو حنان ولي يوناثان ولشبنية يوسف ولحريم حريم عدنا ولي حلقاي ولي زكريا ولجنثون جنثون مشلان ولي ابييا زكريا لموعديا فلطاي شمع، ولشمعية يا هناثان، وليو ياريب متناي، ولي عزي، ولسلاي قلاي، ولعموق عابر، ولحلقيه حشبية، ولي داعية نثنئيل، وكان اللاويون في ايام الياشيب ويو يا داع ويو حنان ويدوع. مكتوبين رؤوس آباء، والكهنة أيضا في ملك دار الفارسي وكان بنو لاوي رؤوس الاباء مكتوبين في سفر اخبار الأيام إلى أيام يوحنا بن الياشيد ورؤوس اللاويين حشبيا وشربيا ويشوع بن قدمئيل وإخوتهم مقابلهم للتسبيح والتحميد حسب وصية داود رجل الله نوبة مقابل نوبة وكان متنية وبقبقيه وعوبدية ومشلام وطلمون وعقوب بوابين حارسين الحراسة عند مخازن الابواب كان هؤلاء في ايام يوياقيم ابن يشوع ابن يوصى ضاق وفي ايام نحمي الوالي وعزرة الكاهن الكاتب وعند تدشين سور اورشليم طلب اللاويين من جميع أماكنهم لياتوا بهم إلى اورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعدام فاجتمع بنو المغنين من الدائره حول اورشليم ومن ضياع النطوفات ومن بيت الجلجال ومن حقول جبع وعزموت لان المغنين بنوا لانفسهم ضياعا حول اورشليم وتطهر الكهنة واللاويون وطهروا الشعب والابواب والسور واصعدت رؤساء يهودا على السور واقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدم وصار وراءهم هو شعيا ونصف رؤساء يهودا وعزريا وعزرا ومشلان ويهودا وبنيامين وشمعيا ويرميا ومن بني الكهنة بالابواق زكريا بن يوناثان ابن شمعيا ابن متانيا ابن ميخايا ابن زكور ابن اساف واخوته شمعيا وعزرئيل وملالاي وجلالاي وماعاي ونثان ويهوذا ويهودا وحناني بالات غناء داود رجل الله وعزر الكاتب امامهم وعند باب العين الذي مقابلهم صعدوا على درج مدينة داود عند مصعد السور فوق بيت داود الى باب الماء شرقا والفرقة الثانية من الحمادين وكبت مقابلهم وانا وراءها ونصف الشعب على السور من عند برج التنانير الى السور العريض ومن فوق باب افرايم وفوق الباب العتيق وفوق باب السمك وبرج حنانيل وبرج المئة الى باب الضأن ووقفوا في باب السجن فوقفت الفرقتان من الحمادين في بيت الله وانا ونصف الولاة معي والكهنة اليقيم ومعسية ومنيامين وميخايا والي وعيناي وزكريا وحنانيا بالابواق ومعسيا وشمعيا والعزار وعزي وياه حنان وملكية وعيلام وعزر وغن المغنون ويزرحي الوكيل وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لان الله افرحهم فرحا عظيما وفرح الاولاد والنساء ايضا وسمع فرح اورو شليمة عن بعد وتوكل في ذلك اليوم أناس على المخادع للخزائن والرفاء والأوائل والأعشار ليجمعوا فيها من حقول المدن أنصبة الشريعة للكهنة واللاويين لأن يهوذا فرح بالكهنة واللاويين الواقفين حارسين حراسة إلههم وحراسة التطهير وكان المغنون والبوابون حسب وصية داود وسليمان ابنه لانه في ايام داود واساف منذ القديم كان رؤوس مغنين وغناء تسبيح وتحميد لله وكان كل اسرائيل في ايام زربابل وايام حمية يؤدون انصبة المغنين والبوابين امر كل يوم في يومه وكانوا يقدسون لللاويين وكان اللاويون يقدسون لبني هارون الاصحاح الثالث عشر في ذلك اليوم قرأ في سفر موسى في اذان الشعب ووجد مكتوبا فيه ان عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعة الله الى الابد لأنهم لم يلاقوا بني اسرائيل بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بلعام لكي العنم وحول الهنا هنا اللعنة الى برك ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من اسرائيل وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت هنا قرابة طبية. قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت فريضة اللاويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة وفي كل هذا لم اكن في اورشليم لاني في السنة الاثنتين والثلاثين لارتحشست ملك بابل دخلت الى الملك وبعد ايام استأذنت من الملك واتيت الى اورشليم وفهمت الشر الذي عمله الياشين لاجل طوبية بعمله له مخدعا في ديار بيت الله وساء الامر جدا وطرحت جميع انيه بيت طوبية خارج المخدع وامرت فطهر المخادع ورددت اليها انيه بيت الله مع التقدمه والبخور وعلمت ان انصبة اللاويين لم تعطى بل هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل كل واحد الى حقله فخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله فجمعتهم واوقفتهم في اماكنهم واتى كل يهودة بعشر القمح والخمر والزيت إلى المخازن وأقمت خزنة على الخزائن شلمي الكاهن وصادوق الكاتب وفدايا من اللاويين وبجانبهم حنان بن زكور ابن متانيا لانهم حسبوا امناء وكان عليهم أن يقسموا على اخوتهم اذكرني يا الهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت ويأتون بحزم ويحملون حميرا وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل فاشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام والسوريون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاع ويبيعون في السبت لبني يهوذا في اورشليم فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الامر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت ألم يفعل آباؤكم هكذا فجلب الى هنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة وانتم تزيدون غضبا على اسرائيل اذ تدنسون السبت وكان لما اظلمت ابواب اورشليم قبل السبت اني امرت بان تغلق الابواب وقلت ان لا يفتحوها الى ما بعد السبت واقمت من غلماني على الابواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت فبات التجار وبائعوا كل بضاعتهم خارج اورشليم مرة واثنتين فأشهدت عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت وقلت لللاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الابواب لاجل تقديس يوم السبت بهذا ايضا اذكرني يا الهي وتراؤف علي حسب كثرة رحمتك في تلك الايام ايضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء اشدوديات وعمونيات ومؤابيات ونصف كلام بنيهم باللسان الاشدودي ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم اناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تاخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لانفسكم اليس من اجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله وكان محبوبا إلى إلهه فجعله الله ملكا على كل إسرائيل هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطب فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء اجنبيات وكان واحد من بني ييداع ابن الياشيب الكاهن العظيم صهرا لصنبلة الحرون فطردته من عندي اذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللاويين فطهرتهم من كل غريب واقمت حراسات الكهنة واللاويين كل واحد على عمله ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكورات فاذكرني يا إلهي بالخير